امطر من ص غ ا ن ا もうみな。 o h、oh. بسم الله الرحمن الرحيم ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ا Huh? <laughs>